الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغى وَرَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى